وَلَجِئَ مَن تَشَاءُ مِنْ غُنُوّتِ وَإِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَى التَّوِيتَ مَن عَزَلَ فَلَا ஜி கயனு குலய ஜன்னமன் واللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُدُورِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَا يَحِلُّ لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وله أعجبك حسنهن إلا وكان الله على كل شيء رقيبا يا هو بيوت النبي وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ிகுனியு وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّاسَ فَلَهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ يقولوا به وما كان لكم انتم ذو رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجهم ان ذلكم كان عند الله عيما ان توبوا شيئا وهو فإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ